ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا, وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله, الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون